يسرها أن تقدم لكم هذه المادة انا الشيخ حماد لهاب غلام عبد الرحمن العدني غلامه تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة في شرح صدر وطمئن اثبال وعدم البعد والافتئات على القواعد الاصيله والاصول المتينه تسجيلات دار الحديث السلفيه بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه الماده هذا الحق ليس به خفاء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 فقد بوَّب الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في في كتاب العلم باباً أسماه باب شكر التلميذ لمعلمه وسقى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 وعلى كلنا أحاديث الأبدال واردة ضعاف ببعض الأحاديث واردة ضعاف وإنما يقال سلف يقال السلف ويقال عن المتأخر من الخلف ويقال عن العالم السني من السلف حتى وإن كان حاضرا ويقال عن المبتدع من الخلف نعم هذا الإصطلاح أفضل من إصطلاح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 هل يؤاخذ المرء بما حدث به نفسه الله عز وجل يقول بعد ان نزل قال الله عز وجل وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء جاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على ركبهم قالوا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 فقال النبي صفى أنزل الله عز وجل لا يكلف الآمن الرسول إليه من والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله عليه وسلم لا أسعى هالآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فوساوس الصدر لا يؤخذ بها الإنسان وللشوكان في ذلك لسالة مضمونها هذا يعني فيما يتعلق مجرد الوساوس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 صلى فرضاً أو نفلاً شمله ذلك الأجر العظيم بمئة ألف صلة وإذا صلى في بيته لم يكن له ذلك, يعني ذلك الأجر فيبقى عاماً مخصوصاً للحديث عاماً مخصوصاً بالمسجد الحرام نعم. يقولون في السؤال هكذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان تخذ فيه مصلى يصلي فيه كما جاء أنهم خرجوا يصلون خلفه جاء أنه صلى بهم في المسجد أي في مكان يصلي فيه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 ونعم قال الله عز وجل ان النبي من ياتي من كنا بفحشه مبين يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير فما دام الامر حصل له حرمه له حرمة المسجد الحرام له حرمه والاجور فيه متضاعفه فكذلك الاثام وقد ذكر ذلك غير واحد من اهل العلم يقولون في سؤالهم الذي يليه ما نصيحتكم لبعض السلفيين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 نعم معاملاتهم فلابد من شرط وقيد بعد ذلك من تنفيذ ما أرادوا ولو بعد حين فننصحكم بالبعد عن مداخلتهم ومخالطتهم واستغنوا بما أغناكم الله عز وجل من الخير في الدنيا والدين هذا خير لكم وأنفعوا أهدى سبيلا ولكم في تلك الآثار قدوة حسنة إضافة إلى الأدلة المذكورة في الباب مثل حديث مثل الجلي الصالح وجلي السوء كحامل المسكونافخ الكير ومن القرآن شيء الكثير قد تقدم ذك ذكره مراراً وقد سمعتموه أنتم وغيركم إن شاء الله ومثل أثر ابن عباس لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة يا أخي هذا شيء مجرب مجرب مجالسة أهل الأهواء كان مدرساً أو تلميذاً أو زميلا أو حتى ولو كان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 طالب صغير كان يقرأ عندي هنا في رياض الصالحين قبل أشهر أظن تعرفونه ما اسمه سعيد أو كذا ما إن ذهب إلا ويبطشونه ويأخذي ضيعونه في الحزبية فهذه الحزبيات دعاة تمييع تضيع الجمعيات أو غير الجمعيات من رأوه برز أو أثنيت عليه خيراً حاولوا اختطافه من عندك لتضيعه ما يخرج العلماء أبداً والله ولا يخرج المستفيدين ولا نافعين وإنما وظيفتهم التمنيع فمن أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فإنه يعتبر مخذولاً الحزبيين من أعانهم على ظلمهم للمجتمعات من تضييع أبنائهم أو صدقهم بكذبهم أنهم على دعوة فإنه فإن هذا الفعل منه غير صحيح يقولون في السؤال الذي يليه ما هي الأحكام الشرعية؟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 والأمة الأمة عبارة عن استمتع بها والمرأة تتزوج زواجاً شرعياً بدون استمتاع وفيما يتعلق بأن ولاها أهل من أعتق والأمة, والأمة يعني إنما تورث الحرة إنما تورث وفوارك من هذه بارك الله فيكم يقولون في سؤالهم الذي يليه استعمال أسنان الذهب للرجال هل يجوز وهل إذا مات تخلع من إن كان غيرها لأنها تلفت الأولى فننصحه أن يغيرها بنوع غير الذهب أفضل له وأبرأ فإن غيرها والحال هذا نعم تزال عندما بعد موته للاستفادة منها ففي حديث كره لكم قيل وقال وإضاءة المال وكثرة السؤال، يدل ما يدل على هذا متفق عليها المغيرة ما يدل على أن تركها فيه مع إزالتها بسهولة بدون ضرر عليه أنها من إضاعة المال وإذا كان عبارة عن تلبيسه فلا يستطع إزالتها والحال هذا ولا يجوز له مجرد التلبيس لأسنانه إنما لمجرد تزيّن إذا ابتسم ونحو ذلك هذا إسراف لا يجوز له ولا تزال وهو آثم على ذلك أحسن الله إليكم وبرك فيكم يقولون في السؤال الذي يليه رجل لديه أرضية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 أما أن ينبش القبور ويبني فيها فسيأثم لأنه هجم على ديار غيره ثم إن وجد من باع منه وبإمكانه أن يسترد ما استرده فيقول أنا أردت أن تكون هذه الأرض يلي إما مزرعة أو سكنا وأنت خدعتني باعتمني مكبرة والبيع يعاد بالعيب وهذا عيب في تلك الأرض التي حصلها باعتبار أنه حصل له غرر فيطالب من باع منه يطالب من باع منه ويعود معه إلى حلولٍ في ذلك فإن لم يتمكن منه احتسب الأجر عند الله ولا ينبشها جزاكم الله خير يقولون في سؤالهم الذي يليه كثرة في هذه الأيام التسول فهل يجد الصدق عليهم خاصة على من يسميهم بعض الناس بالخدم مع أنهم لا يصلون ولا يحرمون ما حرم الله والاختلاط عندهم وغير ذلك من الأمور المحرمة فعلا بعضهم يطلب ويذهب يخزن والقات في يديه حتى أن بعضهم يقولوا أعطني من هذا والأعطني قات يقول يعني ماذا إلا إذا كان رأوا أنه ما يسمونهم بالمطوع فربما أخفى القات ويقول إنهما يخزنهم يكذبون كثير منهما إذا بيخزن بها على كل الصدقة على المستحقين هي اللازمة وهي أقصد الله الأولى لا يسألون الناس إلحافة ليس ال غينا ان كثرت العرض لكن غينا غينا النفس قال ليس الفقير الذي ترده اللقمه واللقمتان انما الفقير او ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان انما المسكين الذي لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له في تصدق عليه ولا يسال الناس فهذا هو المسكين حقا العفيف لنعشره في سبيل الله استطعنا ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنيا من التعفف تعرفهم بسمائهم لا يسال الناس الحافه أما هؤلاء فمن أعطاهم إن شاء الله ما يضيع عطاؤه ومن لم يعطيهم وادخرها لمن هو أصلح ذلك أولى قلنا ليضي عطاؤه لحديث اللهم على غني اللهم على زانية اللهم حديث أبي هريرا متفق عليه في قصة الذي تصدق و... واعتبرت له صدقته لأنه كان ناوي إن يضعه في موضعها فأخطأ إزاكم الله خيرًا يقولون في سؤالهم رجلٌ سافر فأخر الظهر إلى العصر ثم وصل محل إقامته قبل صلاة العصر فهل يصلي الظهر أربعًا أم يصليها ركعتين؟ إذا وصل دار إقامته لا عذر له في أن يصليها قصرًا الواجب عليها أن يتمها وإن كان فحضر وقتها وهو مسافر بارك الله فيكم يقولون ما حكم قص المرأة لشعرها من مقدمته زينةً لزوجها؟ يجوز ما لم يكن تشبهاً بالكافرات فقد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن ذلك بعد موته وإذا جاز ذلك بعد موته أيضاً جاز لمن رضي بذلك من الرجال من نسائه فمحمول أنهن كن يفعلن ذلك إطالة الشعر تجملاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الواقع أن تطويل الشعر أجمل من قصه وقد كان العرب يتباهون بطول الشعر المرأة ربما يتغزل المتغزل بمن المتغزلين بها بطول شعرها أما هؤلاء فانعكست عندهم الأمور على كل محيث الجواز إذا كان راضي زوجها راضية بذلك بما لا تشبه بالكافرات في هذا المعنى لا بأسا يقولون في سؤالهم ما هي أهم الإنحرافات التي تعلمونها عن حماس التي يتبجح بهذه الفرقة يا حماس الإخوة المسلمين وجعلوها سببا للتخلص للتلصص على اموال المسلمين حماس اخوانيه يكفي في انها من فرق الاخوان المسلمين وقد ذكر صاحب موسوعه الموسوعه على انتباه مما فيه من ماذا من بعض المزالق الرجل ما هو مستقيم تماما يعني عنده ما ينتبه من مزالقه فيه من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 من فصائل الإخواء المسلمين في اليمن جمعية الحكمة جمعية الإحسان جماعة التكفير كلها فصائل كلها فصائل عند المحاققة تجتمع على مبادئ واحدة وهي المناوة للحق أيضاً فكر أبي الحسن في الآونة الأخيرة هؤلاء الذين انبروا عن أهل السنة وإن كانوا مندسين أصحاب الرحمن العدن إنما بعض الغافلين الذين ما يعتبروا عن هذه الفتنة أو من تبهوا لها أو ما عرفوها نسأل الله أن يفقهم إلا هي من فصائلهم تعتبره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 ومنها كما تقدم ذكرنا منها جملة في بعض الدروس حاصلوتك والله سبحانه التعلم ايضا التفقه في الدين من يريد الله به خيرا فقهه في الدين وهذا خير شامل للبعد عن الفتن ولا غيره من المنجيات من الفتن الا تصير على سلف الصاله طريقه السلف الصالح رضوان الله عليهم على ما دل عليه الحديث المذكور ومنها الدعاء ومنها الدعاء وادله ذلك كثيرة ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ومجالسة الصالحين الأبرار الأخيار النصحة الذين ما يحبون التميع في الدين ولا يحبون التملق فيه والتزل فيه ولا يحبون أن يعطوا على حساب دعوتهم أو على حساب دينهم لا من فلان ولا عنه يرضى من رضي ويغضب من غضب الله أحق أن يتقى نعم هذا من نجاح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 فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجى وفي لفظ أفلح وفي لفظ اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك أهم شيئها السنين أن لا تمدن عينيك إلى ما متع به أهل الأهواء من زخرفة الدنيا يقول الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه فرب إنسان يكون على فقر فإذا فتن وانحرف استغنى وهذا والله استدراج له. استدراج له، وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وهو يظن المغرورون من أمثاله أنه انظر على خير عنده وعلى سعة حصلت له، هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح ربما كان هذا من قواصم الظهر الله نعم فلا تغتر بذوي الباطل مهما أمدوا من الدنيا ومهما زخرف لهم القول،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 وهكذا النصيحة أيضاً بالجد والاجتهاد ولا يرضى الإنسان نفسه بالفتور لا يرضى لنفسه بالضياع ولا يرضى بنفسه لنفسه كذلك أيضاً بالجهل لا يرضى ما دام قادرا على أن يسدد ويقارب من تمكن العلم أو من كثرة العبادة على بصيره أو كذلك من طلب العلم فإنه لا ينبغى أن يرضى لنفسه بالقصور وبالدون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 ماذا من أثبت من يكون فيما نعلم ولله الحمد فيك في سائر الفتن فاجزهم الله خيراً نسأل الله لنا ولكم التوفيق نصيحة وسنكررها قبح الله عبد الرحمن وقبح الله المتعصبين له قبحهم الله على فتنتهم ما ندري إلا واحد ينبغ من هنا ينافح عنه واحد ينبغ ينافح عنه يا أخي عم من تنافحون عيب عيب الفضائح عيب عم من تنافحون عن واحد فارغ ضايع بعد الدنيا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 لا أسمع انّا مدافعا عنه مرة 새 والله لقد صبرت كثيراً لا أسمع انّا مدافعاً عنه أول التعلم لك lângه الإدافع عنه الحزبية حزبية شديد هو يدافع عنه الحزبية حقه الأسكر حقه الشيخ محمد أسكر عبد الرحمن والله غلامه غلام عبد الرحمن الشيخ محمد عبد, غلام عبد الرحمن العدني غلامه ت diasOL 접 conviction أليس هنا irony الرحمن العدني والله يا إخوان أنك تتعجب من هؤلاء الذين يتقادعون تقادع الفراش على حزبيته لا يظن ظن أني سأسكت عن من خالفني هذه كلمة تدوي والله يا من خالفني لأدقدقه لا في كل درس كبر أو صغر وربي نريد أن نتآخ على الكتاب والسنة أما يخالفني فيما أنا فيه من الحق الواضح وعلى هذه الدعوة لأنا حامل عبعها وهو يعمل جداول هكذا وهكذا يتملص كلام فارغ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 قال حدثنا محمد ابن جعفر جزا الله أخانا مرادا خيرا جعلنا وقتا واسعا لدرسنا قال حدثنا شعبة شعبة ما سلم من, من عبيد الجابري شعبة دهب يخبطه تكلم عليه ويتنقصه ألا على حساب من؟ ألا حساب ذيك الفارغ يا إخوان لكم عبرة بالذين يتصدون للحق يخذلون يخذلون فاعتبروا يا أول صبرنا والله ناصحنا كثيرا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 وأن المقراطية خادشة في التوحيد بل مناقضة للتوحيد وبسم الله استلمى استلمى استلمى حتى برد قولوا له يرد الآن ولا تجد له همسا لا يستطيع, يستطيع يرد على, على هؤلاء الأسود الأسود السنة صحيح أما الشيخ محمد يا إخوان والله والله أنه يريد أهل السنة مثل الصوفية يقبلون الركب ولا يدلكوا الركبة يا سبحان الله الطلاب لا يتكلمون ما في إلا أنت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 المحاضرات للوالد عبدالوهيو في الحقيقة للشيخ عبدالله ولا للشيخ فلان وذاك على الطريق وتارى إذا خرج يجمعهم حوله من أجل أن يجتمعوا وهكذا بأي سبب هو الشيخ محمد كان معززا مكرما مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة مضادة الحق مضادة السنة والدفاع عن الباطل بغير حق غير حق هذه حاصله نعم ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما صحيح ألم اقول لهم من قبل وابقى وحدي والله الان ما انا وحدي والله الف سينقضون على من خالف هذا السير من اجل من اجل هذا الفارغ المنحرف عبد الرحمن قسم الله ظهره وظهر من يتعصب له